أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين درسنا اليوم هو الدرس الثالث من دورة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تبارك وتعالى وكنا قد ذكرنا في الدرس السابق أحكام المياه وفرائض الوضوء وبقيت لنا بعض المسائل اليسيرة في آخر مبحث فرائض الوضوء نذكرها اليوم إن شاء الله تعالى قبل أن ننتقل إلى مبحث سنن الوضوء قال الناظم فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وثور نية في بدئه ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عما مجمع الأذنين والمرفقين عما والكعبين خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر ذكرنا فرائض الوضوء وأن وأنها سبعة ذكرنا والنية ثم الفرائض المذكورة في الآية. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الذي نظمه ابن عاشر بقوله وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجليين. وهذا قد شرحناه آنفاً. لكن بقي لنا أن الناظم قال والفرض عم مجمع الأذنين يقصد بذلك أن فرض غسل الوجه يشمل ما بين الأذن إلى الأذن الأخرى وهذا هو حد الوجه عرضا وهذا معنى قوله والفرض عم مجمع الأذنين وأما حده طولاً فذكرناه في الدرس السابق وأنه من منابت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقني وأن قولنا منابت الشعر المعتاد ندخل بذلك في حد الوجه موضع الغمم ونخرج منه موضع الصلع والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين يشير بذلك إلى أن الغاية في قول الله عز وجل يصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أن الغاية هنا داخلة في المغية أن الغاية داخلة في المغية، فإذا غسل المرفقين داخل في غسل اليدين. هذا معنى قوله والمرفقين عمّ والكعبين أن يجب غسل المرفقين مع غسل اليدين ويجب أيضا غسل الكعبين مع غسل الرجلين وهذا قد شرحناه في الدرس السابق وذكرنا دليله من السنة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الأدلة عليه في السنة كثيرة ثم قال خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر بمعنى أن تخليل أصابع اليدين داخل في غسل اليدين فإذا تخليل أصابع اليدين فرض ودليل وجوب تخليل أصابع اليدين حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ للشنشاق إلا أن تكون صائمة فهذا أمر والأمر يفيد الوجوب إلا أن يدل دليل على غير ذلك ثم أيضا مما يدل عليه أن الأصابع من الظاهر أن ما بين الأصابع من الظاهر أي أشياء ظاهرة بخلاف ما بين أصابع الرجلين فإنها باطنة ولذلك جعلوا تخليل الأصابع اليدين فرضا وتخليل أصابع الرجلين سنة على ما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى هذا معنى قوله خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر أي يجب تخليل شعر الوجه إذا كان جلد الوجه يظهر من تحته إذا كان الجلد يظهر من تحته فإنه يجب تخفيله لما؟ لأنه حينئذ يكون الوجه ظاهرا ومن المعلوم أن غسل الوجه واجب من المعلوم أن غسل الوجه واجب وإذا كان ما تحت اللحية الخفيفة ظاهرا فإنه يكون من قبيل غسل الوجه المأمور بغسله. فلأجل ذلك قالوا إذا ظهر الجلد من تحت اللحية أي بأن كانت اللحية خفيفة ويدخل في ذلك كل شعر في الوجه كالحاجبين والأهذاب ونحوهما ونحوها أقول إذا كان الجلد يظهر فإنه يجب التخليل بإصال الماء إلى البشر أما إذا كانت اللحية كثيفة فحين إذن بمعنى أنها تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن تخليل اللحية حين لا يكون واجبا لأن البشرة تكون عند إذن من الباطن لا من الظاهر، وينتقل الفرض إلى اللحية، ينتقل فرض الغسل إلى اللحية، لأن كما ذكروا الواجب مشتق من المواجهة فإذا كانت اللحية كثيفة تمنع ما دونها فإنها هي المواجهة فيجب غسلها حينئذ أما إذا كانت اللحية خفيفة فإن الذي يواجه هو الجلد الذي يظهر من تحت اللحية إذن هذه مسألة خل الأصابع اليدين وشعر وجههم إذا من تحته الجلد ظهر بقيت مسألة لم نشير إليها عند ذكرنا مسح الرأس وهي أن المالكية يوجبون مسح الرأس كاملا يوجبون مسح الرأس كاملا وذلك لقول عز وجل وامسحوا برؤوسكم قالوا الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض خلافاً لمن ذهب من العلماء إلى أن الباء للتبعيض وجعلوا ذلك دليلا على جواز مسح بعض الرأس أن عند المالكية فهم يقولون لا يعرفوا عن أهل اللغة ورود الباء للتبعيض وإنما الباء هنا للإلصاق أو للتوكيد وإذا قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم معنى ذلك أنه يجب تعميم الرأس بالمسح كما في قول الله عز وجل في آية التيمم mêmesحوا بوجوهكم وأيديكم منه فأيضا عند المالكية وعند المخالف يجب تعميم الوجه بالمسح يجب تعميم الوجه بالمسح قالوا فلا فرق بين تعميم الرأس بالمسح في الوضوء وتعميم الوجه بالمسح في التيمم وما ورد في السنة من كون النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة ونحو ذلك أو مسح على الناصية وأكمل على العمامة هم يقولون أن هذا خلاف الأصل فإن الأحاديث المتكافرة التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح جميع الرأس وليس فيها أنه مسح بعض الرأس إذن قالوا تلك الأحاديث القليلة التي فيها المسح على الناصية والعمامة أو على العمامة قالوا هذه ينبغي أن ينظر في تأويل لها لتوافق الأدلة الأخرى قالوا وتأويل ذلك أن هذا لأجل المشقة لأجل مشقة نزع الإمامة فإذا كانت العمامة فوق الرأس ومن المعلوم أنها قد يكون تكويرها صعبا وقد يكون في نزعها مشقة على الرأس أو مثلا بعض الناس قد يتأثر بالبرد إذا تعرض رأسه للهواء ونحو ذلك من أنواع المشقات التي يمكن تصورها هنا قالوا فإذا وجدت المشقة في نزع الإمامة جاز المسح على الإمامة لأجل ذات ومثله ما ورد من المسح على الناصية ثم الإكمال على الإمامة ومثله المسح على خمار المرأة بل هو أولى من جهة أن المشقة بنزعه قد تتأكد في بعض المواضع بل بعض فقهاء المالكية يفتون بأن المرأة إذا كان على رأسها حناء للتداوي أو حتى للزينة وصعب عليها إزالته وكانت طبقة كثيفة فوق الرأس قالوا بجواز المسح عليه لأجل المشقة قالوا خصوصا إذا كانت المرأة إذا لم تفعل ذلك فإنها تترك الصلاة رأسا قالوا فإن مصلحة أداء الصلاة ولو مع مخالفة المذهب في مسألة المسح على حائل مقدمة على مصلحة موافقة المذهب في هذه المسألة. فلذلك كل هذه يجعلها المالكية من قبيل الأشياء المستثنات لأجل دفع المشقة. وهنا الذي ورد في السنة إنما هو المسح على العمامة والمسح على الناصية ثم الإكمال على العمامة ومسح الرأس كله ولم يرد في السنة المسح على بعض الرأس فقط إذن هنا صورة ممنوعة وهي المسح على بعض الرأس مع كون بقية الرأس غير مغطى بعمامة ونحوها هذه الصورة ممنوعة ولا دليل عليها من السنة وهناك صورة متفق عليها وهي المسح على الرأس كله هذه متفق عليها بين المذاهب كلها وهناك صورتان وردتا في السنة بعض العلماء يحملها على المشقة هم المالكية وآخرون يجعلونها شيئا مطلقا وهي إما المسح على العمامة وإما المسح على الناصية أي مقدم شعر الرأس ثم الإكمال على العمامة هذا الذي أردنا ذكره في قضية مسح الرأس وهذا الذي ذكرناه هو مشهور مذهب مالك وهو قول مالك نفسه وورد عن بعض أئمة المالكية غير ذلك كالوارد عن محمد بن مسلمة جواز إجزاء مسح ثلثي الرأس وورد عن أشهب إجزاء مسح ثلثه ونحو ذلك من الأقوال لكنها مخالفة لقول مالك نفسه ولمشهور مذهبه رحمه الله تبارك وتعالى. انتهينا إذن من الفرائض وننتقل إلى سنن الوضوء. قال في سنن الوضوء سننه السبع ابتدأ غسل اليدين ورد مسح الرأس مسح الأذنين مضمضطش شاق نستثار ترتيب فرضه وذا المختار ذكر الناظم هنا أن سنن الوضوء سبعة وهذا مخالف للمشهور في المذهب الذي يجعلها ثمانية وذلك بزيادة سنة أخرى لم يذكرها الناظم هنا وهي سنة تجديد الماء لمسح الأذنين سيأتينا في موضعه إن شاء الله تعالى يقول سننه السبع ابتدا غسل اليدين سننه هذا مبتدا خبره غسل اليدين وابتداء هذا منصوب على الظرفية أصل ابتداء إذا سننه السبع غسل اليدين ابتداء إذا أول سنة من سنن الوضوء هي غسل اليدين أي إلى الكوعين عند بداية الوضوء بمعنى قبل إدخال اليدين في الإناء ودليل ذلك الحديث الكثير التي فيها وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغت لهما ثم أكمل صفة الوضوء إذن أول شيء هو غسل الكفي ثلاث مرات وقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه ما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه ومثله حديث عبد الله زيد بن عاصم في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هذه سنة غسل اليدين إلى الكوعين أي غسل الكفين وأيضا عند المالكية بل عند الجمهور يدخل في ذلك حديث, حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده هذا الحديث محمول عند الحنابلة على شيء آخر غير سنة غسل اليدين إلى الكوعين التي تكون في أول الوضوء فهم يقولون هناك سنة هي هذه التي ذكرنا غسل اليدين إلى الكوعين قبل الوضوء وهنالك شيء واجب مرتبط بالاستيقاظ من نوم الليل خصوه بالاستيقاظ من نوم الليل واستدلوا على ذلك بقول إذا استيقظ هذا الاستيقظ ونوم الليل جاءوا به من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده قالوا والبيتوتة لا تكون إلا في الليل. لكن عند المالكية هذا شيء واحد وقالوا هذا الغسل للكفين قبل إدخالهما في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم ليس واجبا وإنما هو سنة ودليل عدم وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بالشك فقال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده وهذا التعليل بالشك قرينة تنقل الأمر في قوله فلا يدخل يدي حتى يصلهما من الوجوب إلى الاستحباب عند الجمهور ومنهم المالكي فإن التعليل بالشك يقتضي الاستحباب للوجوب ولأجل ذلك قالوا إذن إذا استيقظ من النوم فإنه لا يدخل فإنه لا يدخل كثيه في الإناء حتى يصلهما ثلاثة قالوا هذا محمول على السنية والاستحباب وليس واجبا كما يقوله الحنابلة وإذا لا يفرقون بين هذا الحديث وبين الحديث الأخرى حديث, حمران، حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم وغيرك ولا يفرقون بين المستيقظ وغير المستيقظ عندهم سنة واحدة هي أنه إذا بدأت الوضوء يشرع لك أن تغسل يديك وهذا من سنة الوضوء ثم قال ورد مسح الرأس هذه هي السنة الثانية السنة الثانية هي رد مسح الرأس ما. رد مسح الرأس دليله الحديث الذي ذكرنا آنفة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه بمعنى ما يحاذي الوجه من الرأس بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه فإذا هذا يدل على سنية رد مسح الرأس فمسح الرأس المذكور في الآية القرآنية والذي هو فرض يتحقق بالأولى أن يتحقق بمسح الرأس من مقدم الرأس إلى القفاء وأما ما زاد على ذلك فلا يكون إلا سنة لأن الفرض قد تحقق بالمسحة الأولى هذا معنى ورد مسح الرأس ثم قال مسح الأذنين أي مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه بمعنى هذا يدل أولا على سنية مسح الأذني ويدل ثانيا على السنة الأخرى التي أخذلها ابن عاشر وهي تجديد الماء لمسح الأذنين تجديد الماء لمسح الأذنين وإن كان عند علماء الحديث في هذا الحديث إشكال هذا الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي وغيره ولكن ذكر جماعة من العلماء أن المحفوظ إنما هو الحديث الوارد عند مسلم أنه مسح برأسه بماء غير فضل يديه، بمعنى أنه جدد الماء لمسح الرأس لا لمسح الأذنين. فإذا في الحقيقة قضية تجديد الماء لمسح الأذنين دليله من جهة الحديث ليس قوياً. أي دليل المقصود هنا دليل السنية وإلا لو فعلهما لو فعل ذلك لغير الاستنان فلا شيء فيه لكن دليل السنية ليس قويا من جهة الحديث ولذلك هذه السنة وإن قال بها جماعة من العلماء وهي مشهور المذهب فإن فيها شيئا من النظر والذي نتأكد منه هو أن مسح الأذنين سنة أما تجديد الماء لمسحهما ففيه شيء من التوقف وقلنا مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وظاهر الأذن هو على الصحيح هو ما كان محاذيا للرأس وباطن الأذن هو ما كان مواجها لأن الأذن عضو كأنه مقلوب يعني. فظاهره هو ما كان من جهة الرأس وباطنه هو ما كان مواجها وظاهرا للعيان هذا معنى قوله مسح الأذنين ثم قال مضمضة استنشاق استنثار مضمضة بحذف التنوين لأجل الوزن استنشاق استنثار المضمضة معناها إدخال الماء إلى الفم وتحريكه داخل الفم من شدق إلى آخر ثم مجه وإخراجه هذا هو المضمضة والاستنشاق معناه جذب الماء إلى الأنف بنفس جذب الماء إلى الأنف إلى داخل الأنف بنفس والاستنثار عكسه وهو إخراج الماء من الأنف ونثره بنفس أدلة المضمضة والاستنشاق والاستنثار كثيرة في الشنة منها ما ورد في حديث عبد الله بن زيد بن عاصي في صفة الوضوء ثم تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق إنهما متلازمة وأيضا في حديث عثمان ثم تمضمض واستنشق واستنسر ووردت بعض الأحاديث فيها الأمر بالاستنشاق أو الأمر بالاستنثار، كما في حديث أبي هريرة إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر وأيضا الحديث الذي ذكرنا آنفا الحديث لقيط بن الصبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما هذا حديث فيه الأمر بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق ولكن حمل الجمهور ومنهم المالكية هذه الحديث التي فيها الأمر على السنية لا على الوجوب واستدلوا على ذلك بأن الآية القرآنية التي ذكرت فرائض الوضوء لم تذكر منها المضمضة ولا الاستنساق ولا الاستنساق وثانيا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد المسيء صلاته لم يذكر له من ضمن الأشياء التي في الوضوء لم يذكر له المضمطة والاستنشاق والاستنثاء قالوا وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وأيضا استدلوا من جهة النظر بأن الاستنشاق والمضمطة غسل لشيء من باطن الجسد والمعهود في الوضوء إنما هو غسل أشياء من ظاهر الجسد لا من باطنه فحملوا هذه الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالمضمضة والاستنشاق على السنية لا على الوجوب هذا مذهب المالكية في هذه المسألة ثم قال ترتيب فرضه وذا المختار أي أن الترتيب بين الفرائض فيما بينها سنة ومعنى الترتيب أن يأتي بها على المذكور في الآية القرآنية على المذكور في الآية القرآنية التي فيها غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلي وكل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بكونه كان مرتبا فمن قدم الوجه مثلا على اليدين أو قدم فمن قدم اليدين على الوجه أو قدم الرجلين على الرأس فإنه يكون مخالفا لسنة الترتيب وذهب بعض العلماء كالحنابلة إلى وجوب الترتيب وأظن الشافعية أيضا إلى وجوب الترتيب <تصفيق> واستدلوا بأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قالوا الفاء هذه رابطة بين الشرط وجزائه فلو أن الشخص المتوضئ غسل يديه قبل وجهه فإنه يكون قد جاء بفاصل بين الشرط وجزائه قالوا لأن الشرط هو إذا قمتم إلى الصلاة والجزاء هو اغسلوا وجوهكم قالوا ولا يجوز الفصل بين الشرط وجزائه وفي هذا الذي قالوه نظر لأن هذه الجمل المتعاطفة كلها هي جزاء الشرط فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين هذه الأربعة كلها هي جزاء الشرط وإذلك قالوا لو أن سيدا قال لعبده إذا كان الغد فاشتري كيلوغراما من اللحم واذهب بهذه السياب إلى من يرسلها قالوا فلو أن هذا العبد عكس الأمر فذهب بالثياب إلى الغاسل قبل أن يشتري اللحمة لم يكن مناقضا لمقصود سيده لأن المطلوب عند وجود الشرط إنما هو الإتيان بهذه الأمور مجتمعة الاتيان بها مرتبة ويتأكد ذلك بأن الواو في أصل اللغة لا تقتضي الترتيب وقد ذكروا في حروف المعاني لكل حرف من الحروف معنا خاصا به فقالوا مثلا إن الفاء للتعقيب وهو الترتيب بغير مهلة وإن ثم للترتيب مع المهلة وإن الواو لمطلق الجمع على الصحيح فلا تفيد ترتيبا مفهو وأيضا قال الذين يوجبون الترتيب قالوا مما يدل على وجوبه أن الله عز وجل ذكر ممسوحا بين مخصولات فقال فاخسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ثم ذكر الممسوح وهو وانفحوا برؤوسكم ثم رجع إلى ذكر المغسولات قالوا ولا فائدة من جهة البلاغة لإيراد الممسوح بين المغسولات إلا وجوب الاتيان بهذه الأعضاء على هذا الترتيب ونحن نقول هذا لا يدل على الوجوب وإنما يدل على السنية فإن الوضوء السليم الموافق للسنة هو الوضوء المرتب هذا لا ننازع فيه وهذا الوضوء المرتب فيه مسح الرأس بين غسل الوجه واليدين وبين غسل الرجلين فإذا كون هذا يدل على الوجوب ليس ظاهرا وإنما هو موافق للترتيب الصحيح الذي ينبغي أن يكون وهذا لا يدل على الوجوب استدلوا بأشياء أخرى ونقاشات متعددة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صعوده على الصفة وقوله أبدأ بما بدأ الله به قالوا فهذا يدل على أن الواو في قوله تعالى إن الصفة والمروة من شعائر لا تفيد الترتيب فيبدأ بالصفى قبل المروة وهذا جوابه ظاهر فإنه لو كانت الواو تفيد الترتيب في هذه الحالة لفهم الصحابة ذلك وهم العرب الأقحاح ولم نحتاج إلى إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله نبدأ بما بدأ الله به على الرواية الصحيحة المشهورة فإذا هناك كلام طويل في هذه المسألة والذي تميل النفس إليه عدم وجوب الترتيب وأنه مناء السنة نعم على أن هذا الذي ذكرنا من أن ترتيب الفرائض هو سنة إنما هو في مشهور مذهب مالك ولذلك قال وذا المختار أي هذا هو المختار وهناك قول آخر عند المالكية داخل المذهب يقول بفرضية الترتيب يقول بأن الترتيب فرض، مفهوم؟ ولكن المشهور هو هذا الذي ذكرنا هنا. إذن هذه هي سنن الوضوء. ثم انتقل إلى مندوبات الوضوء فقال وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. تقليل ماء وتيامن الإناء والشفع والتثليث في مغسولنا بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه هنا يذكر الفضائل أي المندوبات وهي إحدى عشرة فضيلة قال وأحد عشر الفضائل أتت أصلها وأحد عشر لكنه سكن العين للوزن وهذا جائز على اعتبار أن هذه الكلمة المركبة صارت كالكلمة الواحدة تجاز فيها هذا التسكين فقال وأحد عشر وهذا يحتاج إليه أهل النظم كثيرا لأن أحد عشرة فيها متحركات كثيرة فيصعب أن تدخل في وزن من أوزان الشعر، فيحتاجون إلى ساكن يفصل بين هذه المتحركات يقول أحد عشر الفضائل أتت أولها قال تسمية والتسمية أو البسملة هي قول بسم الله في أول الوضوء في أول الوضوء والتسمية أو يعني قول بسم الله في أول الوضوء ورد فيه حديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا الحديث عند أبي داوود وغيره وحسنه بعض أهل العلم وإن كان في هذا التحسين شيء من النظر وعلى فرض صلاحية الحديث للاحتجاج فإنه لا يدل على نفي الصحة وإنما على نفي الكمال أما قوله في الشطر الأول لا صلاة لمن لا وضوء له فهذا نفي للصحة أي لا تصح الصلاة ولا تجزئ إلا بوضوء وأذلة ذلك كثيرة ومتعددة وعليها الإجباع وأما الشطر الثاني ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فالاتفاق واقع على أن المقصود هنا ليس في الصحة وإنما في الكمال فقط وعلى كل حال فالتسمية متفق على مشروعيتها في الوضوء في الجملة وإنما اختلفوا في درجتها فهي مندوبة عند المالكة أي من الفضائل وهي عند أبي حنيفة والشافعي سنة وأحمد اختلفت الرواية عنه قيل سنة وقيل واجبة مع الذكر فعلى كل حال يمكن أن نقول الاتفاق حاصل على مشروعيتها في الجملة وإنما الخلاف واقع في درجتها هل هي سنة أو فضيلة أو واجبة ثم قال وبقعة قد طهرت أي من فضائل الوضوء أن يتوضأ في بقعة أي في مكان طاهر بمعنى من شأنه الطهارة وهو طاهر بالفعل فهذان أمرا من شأنه الطهارة أي هو مكان الأصل فيه أنه يكون طاهرا هو مكان معد للطهارة وليس مكانا معدا للنجاسات وهو طاهر فعلا لأنه قد يكون من شأنه الطهارة ومعدا للطهارة ولكن فيه نجاسة هذا قد يحدث حتى في الأماكن في أكثر الأماكن طهارة كالمسجد مثلا قد تقع فيه نجاسة فالمقصود أن من فضائل الوضوء البقعة الطاهرة والسبب في ذلك هو نخافة أن يتطاير شيء نجس على ثوبه أو بدنه عند الوضوء. إذا كان الموضع متنجساً، فيمكن أن يتطاير شيء عند رش الماء، يمكن أن يتطاير شيء من النجاسة إلى ثوب المتوضئ أو بدنه، فأجل ذلك قالوا. بالبقعة الطاهر، وقد يقال أيضا إن هذه فضيلة لأجل ما يقع فيها من الذكر الملازم للوضوء فالوضوء فيه ذكر في أوله وهو التسمية وفيه ذكر في آخره فهذا الذكر ينزه عن الأماكن غير الطاهرة وأما ما يسمى في زماننا هذا دورة المياه ففيه تفصيل في الحقيقة فإن يعني النجاسات لا تستقر فيه وإنما تذهب النجاسات تذهب فلذلك لا حرج من الوضوء في ما يسمى دورة المياه أو ما يسمى الحمام ونحو ذلك إلا إن خشي من تطاير شيء على بدنه أو ثوبه وإلا فليست كحشوش الأزمنة السابقة التي تبقى النجاسة في قرار المكان الآن هذه النجاسة تذهب مع الماء ولا تبقى فهذا وجه الفرق بين حشوش هذا الزمان والحشوش السابقة في الأزمنة السابقة ثم قال تقليل ماء أي من فضائل الوضوء ومندوباته أن يكتفي من الماء بما يتحقق به اسم الوضوء ولا يسرف فيه فإن الإصراف في الماء مذموم في الشرع بل الإصراف مذموم في الشرع مطلقا في الماء وفي غيره قالوا ولو كان بقرب نهر أو على شط بحر فإنه مع ذلك عليه أن يقتصد في الماء وهل لذلك حد معتبر في الشرع لا لأن الأمر يختلف باختلاف الأشخاص وال... باختلاف الناس يعني. ولكن من أراد السنة المحظة وأراد أن يقتدي بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في صحيح مسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع وذلك من كان حريصا على السنة فعليه أن يراعي هذا الأمر لا نقول إن هذا من قبيل الواجبات لكن هذا من قبيل المندوبات وأكثر الناس في هذا الزمان لا يحققوا هذا المندوب إلا النادر وذلك لكفرة الماء يعني الحضارة ال التي نحن فيها الآن كفرت فيها المياه بشكل كبير لا يقارن بما يوجد في عند أهل الصحراء وعند أهل البوادي فلأجل ذلك صار الناس يسرفون في استعمال الماء ولكن السنة أنه لا يزيد على المد ونحوه يعني يمكن أن يزيد شيئا قليلا بحسب الحاجة ولكن لا يزيد كثيرا في هذا المجال ما. قال تقليل ماء وتيامن الإناء الإناء قصره للوزن وأصله الإناء أي من المندوبات أن يجعل الإناء الذي يتوضأ منه عن يمينه وهذا لأجل القاعدة الشرعية العامة في هذا المجال وهي سن... استحباب التيمن في أكثر الأشياء كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله يعني متى أمكن البدء باليمين فهو الأولى والأفضل بشرف اليمين إذا قورنت بالشمال فيذلك الأصل هو هذا أن تضع الإناء عن يمينك لكي تغرف منه بيمينك تدخل يدك اليمين وتغرف منه قالوا هذا إذا كان الإناء واسعا كالطص ونحوه قالوا أما إذا كان الإناء ضيق الفم كالإبريق ونحوه فإن الأفضل أن تجعله على يسارك لكي تصب به على يمينك يعني تضعه على اليسار لكي تصب به على اليمين نعم المندوب الذي بعده هو بدء الميامن. قال لا أفوا. قال وتيامن الإناء والشفع والتسليث في مرسولنا معنى الشفع أي الإتيان بغسلتين اثنتين ومعنى التثليف بثلاث مرات فالفرض يتحقق بالمرة الواحدة ولكن الزيادة على الواحدة من المندوبات ودليل ذلك حديث عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال دعا بوضوء فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم يديه مرتين مرتين إلى المرفقين هذا فيه الغسلة الثانية وفيه الثالثة أيضا وحديث عثمان بن عفان أيضا فيه توضأ فغسل يديه ثلاث مرات وهكذا فإذن الغسلة الثانية مندوبة والغسلة الثالثة مندوبة وقوله والشفع والتثليث في مغسولنا ليخرج ما ليس مغسولا وهو الرأس فإن الرأس ممسوح لا مغسول والرأس لا يزاد فيه على مرة واحدة ولم يرد في السنة الزيادة على المرة الواحدة في الرأس فلا يندب الزيادة على واحدة فيه ثم قال بدء الميام أي يقدم المتوضئ اليمنى على اليسرى في اليدين وفي الرجلين ودليله حديث عائشة الذي ذكرنا آنفا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمون في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم نعم ثم قال بدؤ الميامن سواك السواك والسواك من مندوبات الوضوء وفي السنة الحب كثيرا عليه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء وهو ليس واجبا بالاتفاق لا في الصلاة ولا في غير الصلاة والأفضل فيه أن يكون بعود الأراك أو نحوه نعم ثم قال وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب هاتان فضيلتان ترتيب السنن فيما بينها والفضيلة الأخرى ترتيب السنن مع الفرائض ترتيب السنن فيما بينها بحيث يقدم غسل اليدين على المضمضة مثلا ويقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا لأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان وترتيب السنن مع الفرائض معناه يقدم المضمضة والاستنشاق والاستنثار على غسل الوجه وهكذا فإذن هاتان فضيلتان عقدهما بقوله وندب تر أي وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب ثم قال وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعاً بقدمه بدء مسح الرأس هذا ليس خاصا في الحقيقة بالرأس وإنما المقصود البداءة بالمقدم في الأعضاء كلها ودليل هذه القضية قول عبد الله بن زيد يعني في الحديث حديث عبد الله بن زيد قال بدأ بمقدم رأسه فخص ابن عاشر مسح الرأس بهذا لأن هنالك قولا بالسنية عند المالكية وإلا ففي الأعضاء كلها ينبغي موافقتها ما ورد في السنة في البداية بمقدمها ثم أخيرا تخليله أصابعا بقدمه فذكرنا أن تخليل أصابع الرجلي مندوب أما تخليل أصابع اليدين فقد سبق ذكره في فرائض الوضوء وفي الباب حديث المستورد ابن شداد الذي فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره وهذا حمله المالكية على الاستحباب فإذن هذه هي سنن الوضوء ونقف عند هذا القدر لأجل ضعف الاتصال في هذا اليوم كان بود أن أكمل بذكر مكروهات الوضوء ومسألة متعلقة بالفور لكن هذه التقطعات قد تسبب شيئا من تشتيت الذهن نقف عند هذا القدر وأقول قولي هذا وأستحضر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.